بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا وإياكم في أعلى عليين على سرر المتقابلين بفضله ومنته وكرمه أنتم اليوم مع الحلقة الخامسة في سلسلة كيف تتصرف إذا وقعت في الأسر نسأل الله العلي العظيم أن يعيدنا وإياكم من الأسر جميعا في هذه الحلقة سنتناول وإياكم بإذن الله عز وجل أساليب التحقيق ونعرج لننهي المراحل التي يتم فيها التحقيق لا بأس أهل. إذن تعرفنا في الحلقة السابقة عن مراحل التحقيق وكنا قد تكلمنا عن مرحلة التعرف على المعتقل وجس نبضه ثم مرحلة الضغط المتصاعد ثم مرحلة قمة الضغط والعنف رابعا مرحلة اللجوء للوقت خامسا مرحلة العودة إلى العنف سادسا المرحلة الأخيرة طبعا كنا قد أتمضنا في المراحل الأولى وشرحناها بما فيه الكفاية ونكمل الآن إن شاء الله في المرحلة الثانية وهي مواجهتك بالواقع الصعب الذي تعيشه وقد تكلمنا فيها كذلك ففيها يبدأ التدرج في لتكثيف جولات التعذيب وبشكل تصعيدي حتى يستنفذ صبرك ويشعرك أن هذه هي البداية وأنه يستطيع التصعيد في التعذيب وبالسمرار وأنك لا تستطيع التحمل وأن المعركة طويلة لا حدود لها المرحلة الثالثة هي قمة الضغط والعنف يجب عليك أخي الحبيب أن تعلم أن هذا المحقق هو بالنهاية موظف وهو أسير لتحصيل راتبه آخر الشهر وأنه عندما يتركك في سجنك وعندما يترك المعتقل ويذهب في حياته العامة فإن له أموره الخاصة من أهله وأسرته يذهب هناك ليقضيها فهو لا يفكر فيك مثلما ما أنت ربما قد تفكر في هذا الأمر قلنا عليك أن تعير هذا المحقق اهتماما وعليك أن تكون ثابتا صابرا وأن تشكك انتباهك وتركيزك عندما يبدأ بطرح الإسئلة عليك وهو بالضبط كما يقول أخونا بشر مثلك ولا يملك لك من الله شيئا ولا يملك لك نفعا ولا ضر أنت الذي تحدد كما قلنا مسيرة التحقيق ومدة التحقيق وغيرها من هذه الأمور لا يمتلك أي إنسان على هذا الوجود أن يحادك لسانك إلا إذا شئت أنت وأنت تمتلك الإرادة في ذلك امتنع أخي الحبيب عن كتابة الإفادة وامتنع عن التوقيع كن صلبا من بداية التحقيق حتى تثبت وتبرهن لهذا المحقق المحقق أمامك أنه لا وسيلة لإخضاعك وابتزازك رابعا مرحلة اللجوء إلى الوقت وقلنا ثالثا مرحلة كمة الضغط والعنف هذه ربما نتطرق إليها بالشرح عندما نتعلم أساليب التحقيق رابعا مرحلة اللجوء للوقت هي هذه المرحلة التي يضع فيها المجاهد في زنزيانة انفرادية أو ربما كما يقال صناديق خزانة الأخوة في غوانتنا وضعوهم في صناديق حديدية لا يكاد الأخو أن يقف فيها معتدلا بل لا يستطيع أن يقف فيها معتدلا وكذلك في سجون إسرائيل كانوا يضعونهم في خزان عبارة عن غرفة صغيرة يوجد فيها كرسي يجلس عليه المعتقل مربوط اليدين والرجلين مع العينين يلبس كيسا على رأسه مشبوحا بوضعية غير مريحة مشبوحا يعني يصبوه يصبوه إما على شبك السجن أو في هذه الزنزانة وضع غير مريح لفترة طويلة ويتم إشعاره إشعاره أن هذا الوضع لا نهاية له ولن يتخلص منه إلا بالاعتراف وقد يتم إراحة المعتقل من التعذيب قليلا في حال شعر المحقق أن المعتقل وصل لمرحلة البلادة أي أن التعذيب أصبح لا يغني شيء ولا يهمه أو بسبب تدهور حالة المعتقل الصحية. هنا نقطة لابد من الإشارة إليها يا أحبه أنك إذا بلغت من السلابه ودرجة القوة لا بأس من أن تظهر الألم لأن إظهارك للألم وإظهارك لشعورك بالألم يوقف التعذيب ولو لفترة. فأنت ب يعني إظهارك أنك ستألم ربما أوقف هذا التعذيب ولكن هذا لا يعني أنك ستبدأ بإعطاء الإفادة أو ستبدأ بالاعتراف أو غيرها من هذه الأمور خامسا مرحلة العودة, العودة إلى العنف هذا عندما كلما زاد المحقق في تعذيبه وكلما زادت أساليبه التعذيب اعلم أخي الحبيب أنك تسير في طريق مستقيم وأنه مصيبتك وأزمتك وبلاءك فارج أو قارب على الفرج لأن زيادة التعذيب معناه أن هؤلاء الناس وهؤلاء المحققين بدأوا يفقدون الأمل ويفقدون أعصابهم وليس لديهم إلا هذه الأمور ليضغطوا عليك بها فسيحاولون أقصى ما عندهم حتى يبتزوك وكلما صبرت كلما قلت المدة وكلما أوهموك ووعدوك بأنك إذا اعترفت سيخرجونك فاعلم أخي الحبيب أن مجرد اعتراف بكلام بسيط ربما قد يفيدهم ويطمعهم في المزيد بل هذا حقيقة أن يطمعوا بالمزيد فيمارسوا عليك التعذيب ويزيدوه وينكلوا بك حتى تفترج بالاعتراف واعلم أخي الحبيب إن كان سجنك وتعذيبك قد يستمر شهورا فإن اعترافك بهذه الأدلة التي يوجهونها ضدك سيجعل من سجنك يطول بدل الشهور سنين وربما أعوام طوال لا حصى لها هذا كله يعتمد على ضبطك لهذه اللحمه التي بين فكيك وهي لسانك احفظ لسانك أخي الحبيب لا تترتر أجب على الأسئلة بكل بكل اختصار حاول أن تشتت انتباه هذا المحقق كن دائما مركز لا تظهر الضعفة في إفاداتك قد تظهر الألم وتعرضك للألم من ناحية البشرية، ولكن لا لا تحني رأسك ولا تعترف ولا تظهر لهذا المحقق أن لديك من المعلومات ما ما هو يجهلها أو ما تخفيها عنه سادساً المرحلة الأخيرة هذه المرحلة هي التي يصلون فيها مثلما يعني مع تأيل آخر حد. في هذه المرحلة تأخذ الحالة الاجتماعية للمعتقل تأخذ أقواله واعترافاته في حالة إذا اعترف وقد يحول إلى المحكمة أو إلى المعتقل أو إلى غرف العصافير وبعدها يغادر المعتقل في حال لم يعترف ولم يثبت عليه شيء هنا نقطة لا بد من الإشارة إليها هي غرف العصافير هذه تعني غرف الجواسيس نحن قلنا في الحلقة السابقة أن هنالك من الأمور التي يجب على الإنسان أن يعلمها وهي بدهية وتعلمناها من الممارسة ومن تجربتنا في أرض الواقع بالنسبة لعداء الطواغيط للموحدين قلنا أنك متهم المتهم يقولون بريء حتى تثبت إدانته هذا المصطلح نحن نلغيه لأن الناس جربوه وعرفوا ما يدور في سجون الطواغيط أنت متهم وإن ثبتت براءتك فأنت كذلك متهم عليك أن تعلم هذا جيدا واعلم أن هؤلاء الناس يعني يحرصون على الحصول على أموالهم ولن يتركوك في حال سبيلك ما دمت وحدا لله سبحانه وتعالى لن يحصلوا منك على اعتراف ولكنهم يعرفون أنك صادر محتسب وأنك تحتفظ بمعلومات جمّة في رأسك ويريدون الحصول عليها فينقلونك في آخر مراحل التحقيق وأنت تظن أنك قد وصلت إلى بر الأمان وبر السلامة إلى الغرف المسمى الغرف المسمى إلى يعني غرف الترحيل أو غرف العصافير والتي يكون فيها عملاءهم وكثير من الأخوة الذين تكلموا هناك في هذه الغرف ربما لرفاقهم وربما لأناس يعني عاشوا معهم تجارب فسمعها العطاقير أو قد كان هذا الشخص نفسه جاسوس الذي كلمته فيرجعون بك مرة أخرى إلى التحقيق وتبدأ الدوامة من جديد انتهينا من مراحل التحقيق نتكلم الآن وإياكم على أساليب التحقيق أساليب التحقيق التي يستخدمها هذا المحقق تنقسم إلى عدة أقسام أولا الأسلوب النفسي وله طبعا عدة نقاط نعود ونشرحها ثانيا أساليب الخداع ثالثا أسلوب التشكيك وهز الصلاة رابعا أساليب الإخطاع والإذلال وفرض السيطرة والتحكم خامسا تشتيت الأفكار ثالثا آلة كشف الكذب هذه هي أساليبهم في التحقيق. سنتناول أولا الأسلوب النفسي وهو سلسلة الممارسات والعمليات المنظمة وفق منهج معين والتي تهدف إلى التأثير على الوضع النفسي للمعتقل وإضعافه نفسيا ومعنويا وإفقاره تماسكه. مما يؤدي إلى خلل في حالته النفسية والذهنية، بحيث يصبح أكثر استجابة لمؤثرات معينة، وهناك عدة طرق ووسائل وأساليب نفسية تستخدم لنزع هذا الاعتراف، وهذه الأمور يعني تنقسم على أساليب نفسية إلى عدة نقاط كذلك، فهي أولاً الإصمع بالاعتراف. وعملية الإقناع تعتمد على عدة أساليب سنشرحها نذكر لكم أن من الأساليب النفسية التي استخدمها أو يستخدمها هؤلاء الطواغيط في سجونهم أنهم يتهمون المعتقل في عرضه بل يشتمونه ويسبونه ويهينونه ويبسقون في وجهه وربما إذا كان في سجون الصليبيين كما حدث مع إخواننا في غوان تانمو يهونيون دينه ويرمون المصحف الكريم أمامه وكذلك هذا الأمر يحصل في السجون ما تسمى المخابرات التي يدعون الإسلام قد يشتمون الإله أمامه ويشتمون الرب ويشتمون الدين ربما تتعرضوا الى موسيقى صاخبة ربما تتعرضوا الى ضحك هسيري عليك ربما يهثؤون منك حتى انهم اتوا بنساء لهؤلاء الاخوة يعني ومارسوا عليهم الضغوط النفسية الشتى من استهزاء بهم ومن ابتزاز من ناحية جنسية حتى يقتزوا هؤلاء الاخوة ويعترفوا لكن الله سبحانه وتعالى كان معهم وكان صبرهم سلاحهم وعلم اخي الحبيب انه القاعدة الذاهبية كما قلنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هنالك أمر مهم لابد أن نتعلمه وهو سلاح سلاح المؤمن إذا دخلت أخي الحبيب في التحقيق هنالك دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى به تقول اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم اللهم اكفنيهم بما شئت كيف ما شئت هذا سلاح قوي بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم إني أعود بك من شرورهم اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعود بك من شرورهم اللهم كبنيهم بما شئت كيف ما شئت كلما دخلت في تحقيق على هؤلاء الطاغط فعليك بهذا الدعاء وعليك بالأخذ بالأسباب فإذن الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع. نعود إلى الأساليب أولاً قلنا على الأسلوب النفسي والآن نتكلم عن الإقناع بالاعتراف حيث يحاول المحقق إقناع المجاهد بأنه يعرف عنه كل شيء وأنه متأكد من المعلومات التي عنده وأن هذا هو السبب الوحيد الذي جعله يعتقله ويحقق معه ويعذبه ولأنه لا يوجد بين المحقق وبينه لا صداقة ولا عداوة ولا يعرفه أصلا ويوجه السؤال للمعتقل هل أعرفك من قبل هل بيني وبينك شيء لماذا لم أعتقل أخوك أو جارك أو صديقك ويبدأ بإقناع المعتقل أن الموضوع محسوم ومنهي وأن المعتقل سيعترف آجلا أم عاجلا وأنه هو وأهله الذين يتألمون وأن المحقق لا يضيره شيء سوى اعترف الآن أو بعد السنة وأن المخابرات لولا لا أنها متأكدة من أن المعتقل مذنب لما بذلت الجهد وفرغت وفرغت محققين وطاقم واعتقلته من دون الناس هذه الأمور إن وثقت فيها من لسان هذا المحقق فإنك قد بدأت بالتهاوي وإنك قد بدأت في الاعتراف لا تصدق عدو الطاغوت لا تصدق هذا الرجل هذا رجل مهما بلغ من ذكائه ومهما ومهما حاول أن يلبس عليك فاعلم عندما يقول لك هذه الكلمة أننا متأكدون أنك مذنب ولذلك اعتقلناك لو أنهم يعرفوا عنك ما يدور في ذهنك وخفي عنهم لم استجوبوك وما حققوا معك ولم استوقفوك وجاءوا بك ليطرحوا عليك هذه الأسئلة هو قد يصدقك وهو كذوب بأنه إذا خرج من هذا السجن فإنه لا علاقة لك به البتة وهو لا يضمر لك شيئا يعلم أن هذا الأمر حقيقي وهو يمارسه لأجل راتبه ولكن المتضرر الوحيد من الاعتراف من الكلام هو أنت عندما تعترف يأخذ راتبه ينتهي عمله معك يريح أعصابه وأنت الذي ستدفع هذا الثمن سنين حياتك الطوال وربما تدفع هذا الثمن كذلك خيانة لإخوانك الذين يعتمدون على صبرك في الخارج ويدعون لك ليل نهار أن يثبتك الله سبحانه وتعالى ننتقل الآن إلى الأسلوب الثاني من أساليب الحرب النفسية التي يستخدمها المحقق حيث يأخذ المحقق طابع اللين والصداقه ويبدي تعاطفه مع المعتقل ويبدأ بالثناء عليه ويمدحه ويمدح صموده وتحموله ويضم المحققين الذين قاموا بتعذيبه فيقدم له العلاج والطعام والتسهيلات ويبدأ بعدها بوضع السم في العسل حتى يبدأ بتوجيه نصائح للمعتقل بأن يرحم نفسه وأهله وأمه وزوجته وأنه من حقه أن يقاوم الاحتلال وأن يصمد ولكن لكل إنسان طاقة محدودة ويبدأ بإحضار أدلة شرعية على عدم جواز إهلاك النفس ويحاول أيضا إيصاله أن المحققين لديهم معلومات أكيدة ولولا ذلك لما تعرض لمثل هذا التعذيب يقدم كذلك الوعود ويغلض الأيمان بأنه سيساعده في تخفيف الأحكام عنه في حال اعترف رغم أنه لا يريده أن يعترف ولكن ينصحه من منطلق الشفقة عليه من التعذيب الذي يتعرض له أخير الله المستعان ومهما, ومهما ومنما ينتظره من أساليب أخرى يصفها للمعتقل على أنها أقسى بكثير مما تعرض له حتى الآن ونصحه بأن يعترف بشيء بسيط ولا كل شيء فقط من أجل تخفيف التعذيب على كل حال هؤلاء المحققين تصل درجة لا نريد أن نقول درجة درجة الفصح والفجور بل تصل بهم درجة الكفر أحيانا لأن يشتم الله سبحانه وتعالى أمامك يكفر بالله سبحانه وتعالى أمامك أمام عينيك يشتم الذات الإلهية يشتم الرب سبحانه وتعالى ثم يأتيك كلب آخر بثوب جديد يقول لك هؤلاء الناس أنا أعرفهم هؤلاء المحققين قسا ومتخلفين ولا أدري من أين أتوا وأنت رجل يبدو عليك متعلما يبدو عليك أنك صامد لا بأس عليك هذا فنجان قهوة يغريك أخي الحبيب هذا الكلب الذي شتم الإله هو أخو ذلك الكلب الذي أتى إليك يستعطفك ثم يحلف لك الايمان المغلظة وهو في قلبه يختمك وهو ما بوضع وما عامله وما أخذ راتبه إلا لحربك وحرب المسلمين وهذا الأمر لا يخفى على المجاهد اعلم أخي إن صدقت هؤلاء القوم بكلمة فإنك ستبدأ بحصاد سوء تصرفك وبأنك ستدفع ثمن هذا الاعتراف وثمن هذا التخاذل وحدك ولا أحد غيرك هو سيأتي إلى معتقل آخر وراتبه يمشي ويسير ويذهب إلى أهله وأنت الذي ستبقى في هذا المعتقل بدل أن تبقى شهرا وشهرين ستبقى عاما وعامين وربما عشرة أعوام وربما أكثر فعلم أخي الحبيب أن صمودك في وجه هؤلاء المحققين وعدم استقاة بهم هو الباب الموصل للنجاة بإذن الله سبحانه وتعالى وعلم أن بين الاعتراف والصمود شعره وكثير من الذين اعترفوا وتخاذلوا قالوا واعترفوا بألسنتهم ربما ربما لو صمتت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ربما خرجت من هذه القضية كما تخرج الشعرات من العجين وربما لم لم يحصل لهذا الأمر بثاة ولم أتعرض لهذه المدة من السجن يستخدمون أسلوبا آخر وهو أسلوب التبسيط وهو من أساليب الإقناع الخادعة ويعتمد على تبسيط موضوع الاعتراف بعدة طرق منها معظم الذين دخلوا التحقيق اعترفوا بما فيهم قيادات وأناس أضخم منك يعني هو يقول لك لماذا لا تعترف قياداتك قد اعترفوا وأناس أضخم منك اعترفوا بالجسم وأناس يعني يضرب بهم المثل فالصبر قد اعترفوا وأكثر منك خبرة ولديهم معلومات أكثر منك وهم أخطر منك كذلك وقضاياهم أخطر من قضيتك بكثير والأحكام التي حكم بها أضعاف الحكم الذي ينتظرك فلماذا لا تعترف وتريح نفسك هكذا اظهاروا ان التهم الموجهة اليه بسيطة وان حكمها بسيط جدا لا تتعدى فترة التحقيق وقد تزيد بضعة شهور يعني انت مثلا كنت في المسجد لم تفعل شيئا تعطي درسه في التوحيد من دروس هذا التوحيد الولاء والبراء تقول للناس يا ناس يا مسلمين يا موحدين والوا أخوانكم المسلمين ولا تواهلوا الكفار واليهود الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني هؤلاء الذين جاءوا وفتحوا أراضي المسلمين للصليبيين هؤلاء قد تولوا الطاهوت يقول لك هذه فقط يعني تهمة بسيطة هي عبارة عن تحريض ولن يضيرك شيئا تأتي أنت وتعترف نعم أنا كنت قد قلت هذا الكلام وتوقع عندما تذهب للمحاكم هذا ستكون التهمة ليست التهمة التحريط بل التهمة ستكون محاولة انقلاب التهمة ستكون محاولة انقلاب على الفئة الحاكمة وتكون تهمة كبيرة يعني لم تكن تعمل لها حسابا فاحذر أخي الحبيب فإن هؤلاء جند الطواغيث كالافاعي ملسمهم ملمسهم ناعم وشكلهم جميل ولكنه إذا لدغك فإنه سيلقي بك في القبر ولا يبالي ولا يسأل عنك ثم أنه قد يقول لك لماذا لا تعترف وتريح نفسك من هذا التعذيب ابق في السجن بدون التعذيب فالسجن أرحم من أن يتشوه الإنسان اعلم أن هذا السجن الذي قد تعذب فيه شهور عند اعترافك قد يصبح هذا السجن سنين واعلم أن لكل بداية نهاية وأن العذاب لن يستمر ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم يأتي يقنعك أن الاعتراف لا يعني العمالة وأنه وأنك تعترف كما اعترف كثير من الناس وأن الناس سيبررون هذا الموقف لك وأن لك طاقة ولا بد أن تعلم أنك بالنهاية ستعترف هذه الأمور إذا بدأ المحقق يمارسها عليك اعلم أخي الحبيب أنك تسير في الطريق الصحيح وأنهم لن يجدوا معك يعني وسيلة إلا يتبعوها لأجل استخلاص هذه المعلومات إن اعترفت بمعلومة بسيطة ومعلومة هامشية ربما تتوقع أنها تافهة لأجل تخفيف العذاب عنك فهؤلاء يعلمون أنها معلومة قيمة ويبنون عليها استنتاجات لم تكن في حسبانك أنت ثم تتعرض لعذاب من جديد وعذاب مضاعف حتى تزيد في هذه المعلومات فتكون أنت الجاني على نفسك رائب عنه هناك أسلوب التهويل وهو على عكس الأسلوب السابق ولكنه يؤدي إلى نفس النتيجة ويعتمد على تضخيم التهمة الموجهات للمعتقل بإضافة تهم أخرى يعني يلبسون عليك تهما أخرى إذن قلنا أن أسلوب التهويل أن يهولون المسألة عليك وأن يجعلوها مشكلة ومصيبة كبرى وربما تكون أنت لم تقترف يعني ما يسمى في قانونهم هذا جريمة بحدها ولكنهم عندما فشلوا بتسهيل هذا الأمر لك فهنهم يستعملون هذا الأسلوب لكي يعظم عليك الأمر ويجعلوك تعترف إليهم. الجدير بالذكر يا أحبة والذين نريد أن نرجع عليه قليلا أسلوب الصديق عندما ياتي هذا المحقق ويتعامل معك كأنه صديق لك قد أطمطنا في هذا الأمر ولكنه أحيانا قد يقول لك إذا تعاونت واجبت عن بعض الأسئلة سأجعل رسائلك مثلا تصل إلى الصليب الأحمر سأجعلك تنتقل إلى العيادة وأن يكشف الدكتور على الطبيب عليك وعلى مرضك فهم يستغلون كل شيء حتى مرضك يستغلونه في صالحهم وفي الضغط عليك وكذلك يستغلون الصليب الأحمر في معاملاتهم وهذا ما أثبته ونقله لنا أخوة لنا كانوا في سجون وقالوا أن الرسائل التي كانت تصلهم عن طريق هذا الصليب الأحمر كانت رسائلا مكتوب عليها السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم فقط هذا الذي يكون على الرسالة وباقي الأمور التي يكتبها عائلات هؤلاء الأسرة تكون قد شطبت ومسحت وأن هؤلاء جند الصليب والذين يعملون في هيئة الصليب الأحمر يبدأون بالكلام مع الأسرة وكأنهم يحققون معهم ويعيدون التحقيق معهم في أمور خصوصية بل ويعرضون عليهم النصرانية يقومون بالتبشير وهو الواجب الأساس الذي أنشئ في أجله هذه المنظمة وكذلك من الأمور العجاب والغريبة أن هؤلاء الأسرة قد بينوا وكشفوا لنا حقيقة أن هنالك بعض الملابس الداخلية التي لبسوها في سجون أفغانستان والتي كانت من هيئة الصليب الأحمر كانت ممهورة أو موقعة بأسماء عربية وأن الذين أرسلوها أرسلوها على روح فلان ابن الناس أو فلان ابن فلان. هكذا صدق وغيرها فك... فيبدو أن هناك بعض الجمعيات التي تجمع التبرعات من المسلمين الموحدين وبدل أن تنصب في, في خدمة أهل الإسلام تنصب في خدمة أهل الصليب وتذهب إلى الصليب الأحمر وكذلك كانوا قد بينوا أن هناك بعض البطانيات التي استخدموها في غطائهم كانت مصنوعة وموجود عليها ختم أنها صنعت في بعض الدول الإسلامية وفي بعض الدول العربية فلا بد أن نعلم حقيقة هذا الصليب الأحمر وليس هنا المجال للكلام عنه ولكننا نقول للأخ الموحد أن يحذر من التعامل مع هؤلاء جند الصليب وأن يحذر من إعطائهم المعلومات ومن أن يثرثر معهم وعلم أخي الحبيب ليس فقط مع هؤلاء أينما كنت وأينما كان موقعك في السجن وأينما نزلت في أي زنزالة أخرى فكما يقول المثل لسانك حصانك صنط صانك صنح صن لسانك وقهه في فمك لا تثرث كثيرا فإن كثير وبل وثمانين بالمئة من المعلومات التي تصل رجال التحقيق الذين يحققون في أمري وصلت عن طريق ثرث وعن طريق إعطاء معلومة هنا ومعلومة هنا جمعوها وواجهوك بها وهذا الكلام ما أخرجه لنا وأثبته لنا أخوة لنا خاضوا هذه التجربة خرجوا بإذن الله سبحانه وتعالى كتبوا لنا تجربتهم على هذه الأوراق وهذا الكلام الذي نقوله خير برهان على أن هؤلاء الأخوة قد صمدوا وصبروا وثبتوا ولم يثرتروا ولم يثرتروا فكتبوا تجربتهم وهاهم ينعمون بالحرية من جديد ننتقل الآن إلى أساليب الخداع وهي من الأساليب الخبيثة التي تعتمد على الكذب وعلى الحيل بالدرجة الأولى إذن انتهينا الآن من الأساليب النفسية التي كان يستعملها المحقق وننتقل وإياكم إلى هذا الأسلوب الجديد وهو أساليب الخداع. أولا أسلوب التهديد يتم ذلك بعد دراسة مستفيدة لنفسية المعتقل ومعرفة نقاط ضعفه حيث يتم تهديد المعتقل بالأمور التي تشكل عليه ضغطا كبيرا وهذه الأمور تختلف من شخص لآخر فمن الناس من تكون نقاط ضعفه في مدة السجن فيلجأ العدو بتهديده بإطالة فترة سجنه إذا لم يعترف ومن الناس من تكون نقطة ضعفه في عرضه عرضه يعني أو في التعريب الجسدي أو في التشويه ومتى عرف العدو نقطة ضعف المعتقل بدأ يبتزه من خلالها فعليك أخي الحبيب أن تكون واثقا بموعد الله سبحانه وتعالى وأن تكون واثقا من نفسك ومن كلامك وأن تصبر أخي الحبيب اعلم أنهم إذا هددوك في عرضك فإنك لا تستطيع أن تمنعهم عن هذا العمل حتى لو اعترفت لهم بل لو اعترفت لهم فإنهم ربما يسجلون اعترافك ثم يعتدون على عرضك وربما إن لم يفعلوا هذا الأمر يكررون هذا الامر مرارا وتكرارا عندما يرون انك قد استجبت عند هذا العرض الخبيث اخي الحبيب اعلم انهم باذن الله عز وجل لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وعليك ان تصبر وان تصمد. وكل امر يضغطون فيه عليك ويجدون منك السرخاء لهذا الأمر والسجابة فإنهم يستغلونه في المرات القادمة فبدل أن يخف عنك العذاب فإن هذا العذاب سيزيد ويزيد ويزيد وكلما أعطيت معلومة كلما زادوا في ذلك أنا أكرر هذا الكلام مرارا وتكرارا لأن هذا هو الواقع ولأن الصبر هو أهم سلاح في يدي هذا الأسير وطبعا الاتكال على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وقلنا كلما دخلت على هذا المحقق تقول وتدعو الدعاء اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم اللهم اكفينيهم بما شئت كيفما شئت نعود إلى أسليب الخداع يأتي الآن إلى أسلوب الحيلة حيث يلجأ المحقق لخداع المعتقل بأن أحد المعتقلين قد اعترف عليه أي يكذب عليك يأتيك بحيلة مثلا وهناك عدة أساليب لهذه الحيل منها الدبلجة يتم إحضار أحد المعتقلين ويبدأ المحقق بسؤاله عن أمور يكون جوابها نعم أو لا مثلا ويقوم بتسجيل صوته وبعده يسأل عن بعض عن بعض المشاطات معتقل آخر ويكون السؤال هو عمل عمل عمل فلان كذا يعني يلتقي من من من هذه الأسئلة جواب الأخ ويسجل ما أراده هو في هذا التسجيل وبعد تدخل الإجابات ويبدل نعم بلا مثلا تصبح الصيغة هل عمل فلان كذا يكون الجواب المدبلج نعم وهل كنت معه أو رأيته يكون الجواب نعم وهكذا وتكون وهذه الطريقة يعني تعرض على المعتقل وهذا المعتقل يكون من نفس مجموعتك أو ربما يكون من نفس الحي الذي تسكن فيه أو من نفس المنطقة هناك حيلة أخرى يلجعون إليها وهو عمل سيناريو اعتراف وهمي ويقومون بذلك بالاشتراك مع طاقم المحققين ومع العملاء ومع الشرطة والحرس يكون الهدف من السيناريو إقناع المجاهد أن زميله المعتقل بنفس القضية قد اعترف عليه وذلك بإشعار المجاهد أن زميله قد نقل لسجن آخر ويكون ذلك عن طريق العملاء الذين يعملون في توزيع الطعام أو عن طريق المحقق نفسه أو عن طريق السجانين حيث يسرب للمجاهد أن زميله تم نقله إلى سجن كذا أو سجن كذا دون إشعار المجاهد أن تسريب هذه المعلومة مرتب ومقصود وبعد بضعة أيام يقومون بتسريب خبر آخر لهذا المجاهد عن طريق عميل بهيئة معتقل مثلا حيث يقول العميل للمجاهد بعد أن يتعرف عليه أنت فلان لقد رأيت فلان يقصد زميله هذا الذي رحل وهو يسلم عليك وهو متعب نفسيا لأنه وقع في شراك الجواسيس ونادب جدا لأنه اعترف على كل شيء. إذا هم يستخدمون الحيل، وكيفما استطاعوا لإيقاع هذا الموحد وهذا المجاهد في هذه الأعمال؟ حتى لو عرضوا عليك تسجيلات، سمعتها بإذني؟ ممن تكلم فيه الأخوة أخوة لك في في في في فقلنا لك أخي الحبيب أن هذه الأمور قد تكون مدبجة. واصبر. واثبت وكلما ثبتت وكلما صبرت فإنك تخطو خطوة نحو النجاة وتخطو خطوة نحو النور وكلما اعترفت اعترافا ولو بسيطا فإنك تخطو خطوة نحو الزنازين التي تجثم تحت الأرض ونحو القبوي اعلم هذا تماما ضح في ذهنك لا تثق فيهم لا تصدقهم حتى تنجو بنفسك لا تثرثر مع أي كان سجان أو رجل يوزع الطعام زميل لك في المعتقل شخص تعرفت عليه شخص تثق فيه تماما من نفس تنظيمك لا تتكلم ولا تثرثر هنالك موضوع آخر يقومون فيه مثلا أن يأتون بك أو ياتوا بهذا الشخص المعتقلا ويمرروك على غرفة ثم يقولون لك انظر هذا أخاك أو زميلك في هذه المنظمة مثلا أو في هذا التنظيم يكتب أقواله ويعترف وتنظر أنت تجد هذا الشخص يجلس على طاولة وبقربه فنجان من القهوة مثلا وبيده قلم ويكتب أنت لا تعلم حقيقة الأمر ماذا يكتب هذا الأخ ولكنهم يهمونك أنه يكتب اعترافاته وسوف نواجهك بهذه الاعتراف وسوف تبوء بسوء عملك ويكون هذا الاخ حقيقة ربما يكتب بعض الأمور التي أرادوها هم أن يكتب سيرته الذاتية مثلا أن يكتب شيئا معين ليس له علاقة بك ليس له علاقة بالتحقيق الذي يجري معك ولكنهم يفعلون هذا الأمر حتى يوهنوا من عزيمتك وحتى يقولون لك أن الناس بدأوا بالاعتراف فاعترف وانجو بنفسك وهم كذلك لا يدعون هذا الرجل الذي يكتب يراك فقط يقول لك أنك أنت الذي رايته وهكذا هناك أسلوب آخر يستخدمونه وهو الأسلوب الثالث من الأساليب الأساليب الخبيثة التي يتبعها هؤلاء المحققون وهو أسلوب التشكيك وهز الصلات ليس بالضرورة أن يتبع المحقق هذا الأسلوب قبل غيره من الأساليب كما أنه لا يتبع أسلوبا معينا بما عن باقي الأساليب فيستخدم جميع الأساليب وطوال فترة التحقيق يعني ليس هنالك شرط لأن تكون هذه الأساليب مرتبة أو أن تكون مثلا وفقا لبرنامج معين في غوانتانامو كانوا يضعون برامج للتحقيق وللاعتقال ولتعذيب الأخوة ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه المواد مبرمجة الضروري والشيء الوحيد المبرمج هو ما يدور في ذهنك ما تحتفظ أنت به من معلومات حاول دائما أن كما قلنا أن تركز في أن تعترف وأن تقوم يعني بما يطلب منك لو زل لسانك وقلت كلاما جر عليك أسئلة أخرى عليك أن تعود الكرة من جديد وتصمد وتثبت وستطيع كذلك أن تنكره هذا الامر الذي قلته او تقول انا اعترفت وكنت غير مركز ولم ادري ماذا اقول او انا قلت هذا الكلام ولا اقصده انتم فهمتم خطأ او غيرها من هذه الامور لك مطلق الحرية في التصرف لا احد يجبرك على هذا انت فقط تخسر عندما تنجر وراء هذا الكلام ثم يأتون ليسألوك مثلا حتى تستطيع ان تركز بعض المعلومات عن شخص ما فلان من الناس او يروك صورة مثلا إذا أروك صورة الشيخ وسام بلادن يقول لك هل تعرف هذا الرجل طبعا كل الناس يعرفونه كل العالم تقول نعم أعرفه لا تقول مثلا لا من هذا لا أعرفه فهمت من أحبه هكذا يسألونك عن شخص قد اعترفت عليه أو قد عمل معك بالتنظيم لبعض الثرثرة التي قلتها أنت تقول لا أعرف هذا الشخص أعرفه باسم يعني مصطنع باسم غير حقيقي باسم حركي كما يقال ولا أعرف الشخص بحد ذاته يقولون طيب أوصفه لنا حتى لا تنسى أوصاف هذا الرجل طبعا أنت لن تعطي أوصاف أخاك لن تعطي أوصاف أخاك الحقيقية عليك أن تتخيل شخصية في ذهنك هذه شخصية تمثل مثلا ممثل أو طاغوت مثلا رئيسا للوزراء أو شخصية مثلا معروفة تعرفه أنت في ذهنك يسألونك مثلا عن هذا المدعو مثلا بركيكي هل تعرفه هذا الاسم الحاركي لهذا الرجل مثلا هل تعرفه تقول هذا بركيكي شعره يعني خفيف له صلع قليل في المقدمة أنفه قليل طويل أنفه طويل قليلا له, له شنب صغير الرجل طويل ولكنه نحيف أنت تعطي أوصاف لمن؟ لمحمد صبحي أنت تتخيل شخصية هذا الممثل محمد صفحي وتعطي أوصافه على أن هذه الأوصاف تطابق من هذا الأخ المسمى مثلا باركيكي في المرة القادمة <تصفيق> في المرة القادمة إذا سألوك عن أوصاف الأخ باركيكي تعيد نفس الأوصاف لن تنساها لأن الذي في مخيلتك من محمد صفحي هكذا يعني هذا فقط على سبيل المثال حتى يعرف الإنسان خط رجعة وتأكد تماما أخي الحبيب أن التحقيق لا يجري لا يجري كما يشاؤونهم التحقيق يجري كما تشاء أنت نأخذ مثال آخر أنت الآن قد وجدت في منطقة معينة منطقة حرب لنفرض على سبيل المثال ألقى القبض عليك في بلاد الرافدين يأتون إلى هذا الشخص من أين دخلت كيف دخلت إلى بلاد الرافدين هنالك الدول التي تحيط تحيط ببلاد الرافدين كثيرة سوريا الأردن تركيا السعودية هذه طبعا نسمية ساكس بيكو. هكذا أنت لا تريد أن تفشي المعلومة الحقيقية أو الصحيحة تريد أن تموه فإذا أردت أن تموه عليك أن تذكر بلدا غير بلدي الذي دخلت منه ولكن في نفس الوقت عليك أن تعرف هذا البلد هذا أقول لهم أنا تخلت عن طريق تركيا طيب كيف وصلت إلى تركيا في أي مطار كنت في تركيا والله كنت في مطار أنقرة كم المسافة بين أنقرة وإسطنبول كيف خرجت من إسطنبول إلى مثلا إلى مناطق ديار بكر وهكذا هذه الأمور عليك أن تعرفها حتى تعرف كيف تجاوب وأنت حقيقة لم تدخل عن هذا الطريق أصلا بتاتا يعني طيب يعني هذه الأمور الإنسان يجتهد فيها وعليه كذلك أن يعلم كيف يتصرف والله سبحانه وتعالى أخي الحبيب بالدعاء وبالذكر سيفتح عليك ولا تظن أنك عندما تتكلم ستخترع غرة ويعني هذا الأمر والله سبحانه وتعالى يسهله ولكن عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تعطيهم معلومة صحيحة واحدة كل معلومة صحيحة تجر عليك الويلات، تجر عليك استنتاجات أخرى تجر عليك أسئلة أخرى أنت بغنى عنها لو جاءوا لشخص قد نحر علجا أنت بيدك خنجر والعلج البريطاني أو العلج الأمريكي في الأرض لنقول أنك كنت في أحد البلاد الطاغوتية جريمة قتل يأتون عليك متلبس في يدك الخنجر وهذا الرجل ممدد والدماء تخرج منه يقولون أنت متهم تقول لا أنا سمعت صراخ الرجل فأتيت إليه فسحبت الخنجرة من ظهري حتى حتى لا يتألم أنت متلبس فهيمتم يا أحبة عليك أن تنكر وعليك أن تواجه الدلائل مهما بلغت ومهما وصلت لا يستطيعون أن, أن يدينوك ويسجل هذه الإدانة إلا من فمك أنت نعود إلى أساليبهم مرة أخرى هنالك أسلوب التشكيك وهو الذي يتم فيه إشعار المعتقل بأن الاعتراف شيء حتمي ومسلم فيه وأن المحقق ليس في عجلة من أمره ويقومون بالسخرية منه وبأن يعني يستهزئون بهذا الرجل وأن وأن وأنه إنسان بسيط في تفكيره وأنه أهبل أو أنه غبي أو أنه يحمل السلم بالعرض ويريد أن يقاوم يعني أمور ليس منها طائل ويتم تسريب بعض الكلمات على مسمعه بأنه مثلا العكس أنه إنسان ساذج وبسيط وقد ضحكوا عليه وكان ضحية أناس خدعوه ببعض المبادئ الزائفة وأنهم الآن مرتاحون في بيوتهم في بيوتهم وهو المسكين هنا يعذب من أجلهم من أجل أن يقال عليه بطل وهكذا هذه كلها حرب كذلك تدخل في الحرب النفسية يشككونك في جماعتك وفي الناس الذين تتعامل معهم وفي أخوتك في الدين ويشككونك في نفسك حتى وفي صمودك هم يفعلون هذه الأمور كلها حتى يعني يشككوك فيها حتى يجعلو... يجعلوك تفكر تفكيرا مشتتا ولا تركز في اعترافاتك وتبدأ حتى تشك في نفسك وفي الكلام الذي يخرج منك لا ترتفط إليهم هنالك مثل يقول طنش تعش تنتعش طنش تعش تنتعش لا تلقي لهم بالا طنش ليس كل ما يقوله هؤلاء هؤلاء الناس تأخذه على محمل الجد. لا تصدقهم. إن صدقتهم مرة فأنت يعني ستندم على هذا الندم الشديد. هذا هناك بعض النقاط التشفيق بإخوان هذه تكلمنا فيها التشفيق في والمسؤولين يعني يتكلمون ربما عن الترف والبذخ التي يتمتع فيها مثلا القيادات. وأنك تضحي وهم لم يضحوا ولم يقدموا شيئا وأنهم كملوك ملوك الشطرنج وهكذا ويتحرق ويتصرفون هنا في كل قطعة من قطع الشطرنج ثم يبدأون بتشكيكك بالدين وبالقيم وبعدالة القضية التي من أجلها تجاهد وذلك عن طريق مناقشتك بالأفكار وبالدين وبالعقيدة التي تحملها حتى كذلك يأتيك أعداء لهذا الدين من الشيوعيين ومن الكفار الذين لا يملكون في قلوبهم ولا يملكون في صدورهم إمام بالله سبحانه وتعالى ويتكلمون معك كلاما ما أنصر الله به من يريدون بذلك تشكيكك حتى بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبصدق اعتقادك به جل في علاه ثم ربما إذا كنت في معتقلات بني صهيون يثيرون قضية الحق في فلسطين لمن الحق في فلسطين ليشككوه كذلك في عدالة قضيته ويحاولون باستمرار أن يقنع المعتقل أنه لا جدوى من المقاومة فالجيوش العربية الجرارة والمدافع والصواريخ لم تؤثر على اليهود فكيف بالمسدس والحجارة والكل يعلم وما فعلت الحجارة والكل يعلم ما تعاونت انتفاضة الحجارة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في فلسطين وأن يثبت أقدامهم هنالك أسلوب الإخضاع والإذلال وفرض السيطرة والتحكم هذا الأمر سنتكلم عنه غدا إن شاء الله إذا قدر الله لنا سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم هذا ما كان لدينا اليوم في الحلقة الخامسة نكمل غدا إن شاء الله معكم أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم إن كان من صواب فمن الله وحده وإن كان من خطأ فمن نفسه والشيطان والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته